نحن do szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, في كل szczęśliwa, نحن szczęśliwa, szczęśliwa, في وجه szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, في كل szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, szczęśliwa, Nasze życie jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo za to, że mogę zabrać głos w tej debacie. Dziękuję تحت أعلى من الهدى يوم اللقاء نحن أقسمنا على ذلك الماء تحت أعلى من الهدى يوم اللقاء كي ألم الكون نومات الهناء في جنل النصر بين الأسقياء يا بأنحار المذاكع نفين للحادة في بطل البماقع نحن وجند الله في وجل الآعاب نسحب القضيان في كل النوادي نحن وجند الله في وجل الآعاب نسحب القضيان في كل النوادي بطلال السيد لا نقشى العواج في ظلال السيد لا نخشى العوام نملاو الدنيا بأعمال رشادي فاسأل الأكوان عفرق بالفداء عن جنود الحرق في ضرب الإباء فاسأل الأكوان عفرق بالفداء عن جنود الحرق في ضرب الإباء زداد شركا بيدياك النداء <تصفيق> نحن جند الله أشفال الكتاب نفتاد القرآن في يوم الصعاب نحن جند الله أشفال الكتاب نفتاد القرآن في كي يعود الدين في كل الهضاب كي يعود الدين في كل بالتنامي نحن جند الله في وجه الأعراب نسحب الطياب في كل النوادي نحن جند الله في وجه الأعراب نسحب الطياب في كل النوادي في ظلال السعيد لا نخشى العوادي في ظلال السعيد لا نخشى العوادي نملأ الطياب في علام نحن نمضى الله في وجه الأعادي نسابق اغيان في كل النوادي في ظل السيد لا نخشى العوادي في ظل السيد لا نخشى العوادي نملا الدنيا على الرباد